اهلا صباح علي اهلا حباب يومك والله قلبي سعيد الليل بدونك اهلا صباح علي اهلا حباب يومك والله قلبي سعيد الليل بدونك عايش املي جديد وأغني اغني من بهجة الإشراق نديان فرحانا تحمي رضا الخلاص وآمان دنيانا في بهجة الإشراق نديان فرحانا تحمي رضا الخلاص وآمان دنيانا عشناك في أشواق صوناك في غنانا. Mororo smago ayi ma yetini can now i am Gelamal, lilla sygt lige om. Fogel jamal, vejlemal, lige bare hamil, gelamal, lilla Fogel jamal, ألقى لدى لا قوك بالإجلا ألقى لدى غانيهم فليحيى يوم العيد يعتقد لهم hayit bel farh hayit ya eid ayyam masamha hayit bel banni hayit bel farh hayit ya Lige dit sådan, ma chiboo ma metuan. Lige Ma chiboo ma metuan, sager ma har jeg tjænger liget og vi gør det. Man skifter hver dag, man ikke slår. Jeg er for vi جيد بالجدة ليه أبوابه ركز حكمه. جيد بالفرح جيد بالحري يا عيد ماتسمح. وجيد بنيان لجيت رصناه م وبين الدنيا صريح الأقلام. جيد بالجدة جيد بالفرح جيد يا عيد ماتسمح. يا, ما يا عيد يا عيد الأمل عيد الأمان والمنا أشرافت ذا نور السنة جيد السرور جيد الحنى جيد السرور جيد الحنى جيد السرور جيد الحنى يا عيدنا يا عيد الأمل عيد ال أمان واللؤلؤة أشرقت زي نور السنة جيد بالسرور جيد بالهنا جيد بالسرور جيد بالهنا جيد بالسرور جيد